لا اله الا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا ها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجراتا لأن المؤمنون وسلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدا وآخرنا <تصفيق> منه القائلين لإخوانهم هل من لنا ولا يأتون الرأس إلا قليلا أشحثا عليكم فإذا I'm so, uh... احبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله سيرا يحسبون <تصفيق> الاحزاب لما فهموا وان ات الاحزاب و Amen. Mm -hmm. منهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديما ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين إن شاء Oh mm -hmm. قادم <تصفيق> Det